بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو تسعة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فعنوان هذه المحاضرة وسطيه أهل السنة والجماعة وقبل هذا الموضوع هنا وقفة الله عز وجل خلق الموت والحياة فهما خلقان من خلقه سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فما دام أن الموت وارد لا محاله وواصل لا شك فيه فعلى المسلم أن يتهيأ لهذا الموت فإن سعادة المسلم أن يعيش حميدا وأن يموت شهيدا فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعادية وأخوف من يخاف من الموت المنافقون وأهل الشهوات وأرباب المادة وخدام المطامع فإنهم يخافون أشد الخوف من الموت يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون وأما المسلم فإنه متهيئ دائما إن عاش ففي رضا الله وإن مات فإلى رحمة الله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إما الموت في سبيل الله وإما الحياة في رضوان الله والمستجدات في الحياة تجعل المسلم يتأمل مستقبله مع الله ويتدبر أين يضع قدمه ويعلم أن الليل والنهار ياتيان بالعبر بمقدور من الله عز وجل وكم من مصبح اصبح ساكنا امنا ثم امسى عليه الليل في هم وغم ومصائب لا يعلمها الا الله يا راقد الليل يا راقدا الليل مسرورا باوله ان الحوادث قد يطرقن اسحارا فعلى المسلم ان يتهيأ والتهيؤ هو أن يكون على منهج محمد عليه الصلاة والسلام وعلى سنته وعلى حبه وعلى سيرته وعلى كتاب الله عز وجل وعلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام إن الذين يخافون من الموت إنما هم الذين يريدون أن يعيشوا الحياة فقط الحياة يود أحدهم أن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر فإذا علم ذلك فليتمنى المسلم أن يميته الله على الإسلام وعلى السنة قيل للإمام أحمد قال له أحد تلاميذه توفاك الله على الإسلام قال الإمام أحمد وعلى السنة لأن الإسلام مجملا ولكن السنة هي الإسلام مفصلا وهو الذي تمناها الصالحون أن يموت الإنسان على سنة محمد عليه الصلاة والسلام وقد حث عليه الصلاة والسلام على اتباع سنته خاصة في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه الطوائف والملل والنحل وأشربت القلوب الأهواء وأصبحت الفتن كقطع الليل المظلم وأصبحت الحياة معرضة للخطر في كل وقت وفي كل ساعة بما صنعه الإنسان من دمار للبشر أصل أصبح متعينا على الإنسان أن يلاحظ سنة محمد عليه الصلاة والسلام صباح مساء يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد ويقول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وأهل سنته أولهم أصحابه وخيرهم خلفاؤه الراشدون ومن سار على منهجهم من التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما التمسك بالسنة فليس كلاما لأن بعض الناس جعل التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام عواطف او كلاما يعبر بها بلسانه لكن التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم على ثلاثه اضرب اعتقادا وعملا وقولا وقد ظل في التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد طوائف ليس على سنتي في الاعتقاد الا اهل السنه والجماعه الخوارج ليس على سنته في الاعتقاد الرافضة النواصف القدرية الجبرية المعتزلة الأشاعرة خالفوا في الاعتقاد في سنته عليه الصلاة والسلام والسلوك ظل طائفة في اتباعه صلى الله عليه وسلم في السلوك فتجدهم لا يتبعونه في السلوك الظاهر ودليل على مرضهم في الباطن ويجعلون هذه السلوك من القصور ويقولون هذه ليست من الدين هذه قصور تحدثهم في الإسبال وعن تحريمه قالوا قصور لا تحدثنا عن الثياب الإسلام أرفع من الثياب الإسلام اصول ليس من هذه القصور والتواف التي تتحدثون عنها اللحى لبس الذهب لبس الحرير الأكل باليمين إلى غير الأكل بالشمال إلى غير ذلك كلها يجعلونها من القصور. والرد عليهم أن نقول ليس في سنته عليه الصلاة والسلام قشور بل هي لباب كلها وجميلة كلها وبديعة كلها فمن رضي بلا إله إلا الله فليرضى بمحمد عليه الصلاة والسلام في أصغر شعيره وفي أقل سنة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما يا مدعي حب طاها لا تخالفه الخلف يحرم في دنيا المحبين أراك تأخذ شيئا من شريعتي وتترك البعض تدوينا وتهوينا خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو فطرحها وخذ ركس الشياطين أعلنت المبادئ الأرضية خسارتها واندحارها وتمزقها ولم يثبت إلا منهجه عليه الصلاة والسلام في الأرض وظل طوائف في اتباعه عليه الصلاة والسلام في الحال ومنهم أهل التصوف، فإنهم لم يتبعوه في حاله ولا في عبادته صلى الله عليه وسلم فجنحوا جعل العبادة جوع جوعا وسهرا وتمزقا وزوايا ومرقعات ما أنزل الله بها من سلطان. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل كما في صحيح مسلم من حديث عائشة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم فعليكم بالاكثار من, من هذا الدعاء فانه من اعظم الأذكار في الفتن وفي الحوادث وفي الأخطار وهو المنجي من العبد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ويقول الله عن الموت إنه ياتي العبد ولو كنتم في بروج مشيدة فما عسمه إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام وأتباعهم أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يجعلنا منهم وإني في هذا الموقف أترحم على الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإن له أعظم الدور واليد البيضاء على هذه البلاد بدعوته الناصعة السلفية الجميلة البديعة دعوة التوحيد ولذلك تجد الصفاء ولا نقولها تعصبا بل العامي في مثل هذه البلاد يعادل كثيرا من العلماء في البلاد الأخرى العامي بسبب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعادل في معرفته للعقيدة وللسنه ولاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام علماء في البلاد الأخرى هذا في العموم الغالب فرحمه الله رحمة واسعة كيف جدد الدين ونشره في الناس وعلمه الناس ولذلك أذكر نبذة مما فعل من خططه في نشر العلم في البلاد كان ينشر في الرياض وغواحيها أتباعه وتلاميذه وأسرة للشيخ المدارس التي تقوم من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كتاب التوحيد الأصول الثلاثه كشف الشبهات وكان الناس يحضرونها كما أخبرنا كثير من المشايخ بشبه الإجبار لا بد أن يحضروا الحلقات فتغلق الحوانيت والدكاكين والمتاجر ويأتي أهل المزارع بعد أن يريحون إلى بيوتهم فيحضرون الحلقات ويتحدث العلماء وينشرون العلم والسنة وتفتح المساجد أبوابها لهذا الخير العظيم الذي أتى به الله للعباد أيها المسلمون أهل السنة وسط يقول شيخ الإسلام في كلام ما معناه أهل الإسلام وسط بين أهل الملل يعني وسط بين اليهود والنصارى وأهل السنة وسط بين أهل الطوائف لكن قبل أن أتي لهذا الكلام أحب أن ننبه على مسائل لا بد أن تعوها جميعا منها من خصائص أهل, اهل السنة والجماعة أولا أنهم يدينون بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ترى الذي يبدع اليوم في الساحة وفي العالم الإسلامي بل في العالم أجمع أنه يتبع محمد عليه الصلاة والسلام كثير بل تسمع الإذاعات تزبد وترغب اتباعه صلى الله عليه وسلم لكن إذا بحثت عن الحقيقة لا تجدهم صادقين بل تجدهم كذبا ومردا ومفتر مفترين على الله من خصائص أهل السنه والجماعة أنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة. الخوارج يقولون نحن أهل الكتاب والسنة والرافضة والناصبة والقدرية وأمثالهم يقولون نحن أهل الكتاب والسنة وأهل السنة يقولون نحن أهل الكتاب والسنة فمن نصدق نصدق الذين يفهمون الكتاب والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخوارج يقولون نحن رجال وأبو بكر وعمر رجلان والصحابة رجال فنحن نفهم كما فهم نقول خطا نفهم الكتاب والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة قال سعيد ابن جبير كل علم لا يفهمه أهل بدر فليس من العلم كل علم لا يفهمه أهل بدر فليس من العلم فالعلم أن تفهم الكتاب والسنة بما فهمه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم كما قال ابن مسعود أعمق الأمة علما وأقلها تكلفا وأصدقها وأخلصها فعلينا أن نفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم أبي بكر إذا أتيت إلى تفسير القرآن تعود إلى تفسير بن كثير تفسير بن جرير ما تفهم أنت القرآن أو السنة فهما من عندك أما عدل الفهم عن فهم الصحابة فقد نشا داعية في هذا العصر اسمه رشاد خليفة لكن ذبحوا دعاه الإسلام في أمريكا كان في اريزونا في ولاية, اسمها بل ولاية اريزونا في مدينة توسان وهذا الرجل يرى أن يفهم الكتاب والسنة كما ارتأ ثم أنكر رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام فتشرف بعض الشباب فذبحوه على الطريقة الإسلامية وذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار الثاني أهل السنة لا يجتمعون على ضلاله والحمد لله عصم الله أهل السنة لا يجتمعون على ضلاله والذي يظهر لي أن معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحسن بطرق لا تجتمع أمتي على ضلاله المقصود بهم أهل السنة المقصود بهم أهل السنة لأن وجدنا أن الخوارج اجتمعوا على ضلاله وأن كثيرا من الطوائف البدعية اجتمعت على ضلاله وهي من الأمة في المجمل من الأمة الإسلامية إذا فلا ينطبق عليهم الحديث أما الحديث فينطبق على أهل السنة فلك الحمد يا رب لا يجمعنا على ظلالة أبدا ولا تجد الأمة أهل السنة يجمع أولهم واخرهم وعلماءهم وعامتهم على الضلاله أبدا لا يوجد هذا قد يند قائل بقول فينكر عليه البقية فمن عصمة الله عز وجل لأهل السنة وحفظه, وحفظه لهم أنهم لا يجتمعون على ضلاله ثالثا يفهمون النقل بالعقل ولا يحكمون العقل في النقل الكتاب والسنه ليس مجال للصرف ولا للتحويل مجال لان تفهم منها وان تفجر كنوزها وان تاخذ من اشجارها ثمارا لا ان تصرفها ولا ان تلعب بها انما لتفهم ولتتدبر اذن هم يفهمون النقل بالعقل ولا يحكمون العقل في النقل والف ابن تيميه كتابه العظيم ولله دره در تعارض العقل والنقل الذي يقول فيه ابن القيم ما طرق العالم مثل هذا الكتاب يعني ما سمع في باب بابه مثل هذا الكتاب الفه نهايته ونتيجته ان العقل لا يصادم النقل بل النقل الصحيح مع العقل الصريح متفقان والحمد لله يقول أحد علماء السلف أتحدى الناس قاطبة أن يوجدوا دليلين متعارضين صحيحين ثابتين أو دليل صحيح يخالف عقلا صريحا لا يوجد هذا والحمد لله العقل السليم يدل على النقل القويم فيتفقان الرابع يمرون الغيبيات ويتدبرون العمليات ابن حزم رحمه الله الظاهر صاحب المحلى يقولون جمد في موضع السيلان وسال في موضع الجمود اتى إلى الغيبيات الأسماء والصفات فاتى يشرح فيها واتى يفيض فيها ورد عليه ابن تيميه وقفها قال خطأ واتى إلى الاحاديث العملية التي تحتاج إلى فهم وشرح واستنباط وقف فيها قال على الظاهر قالوا حفظك الله حفظك الله لماذا ما سرت في موضع السيلان وجمدت في موضع الجمود اجمل في النصوص الغيبيات لأن السنة يمرونها كما جاءت وسل في موضع السيلان في موضع النصوص التي تفهم وهي نصوص الأحكام العمليات في العبادات وغيرها من المعاملات أيها المسلمون ما معنى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لأهل التفسير معنيان الأول وسطا خيارا عدولا قال زهير بن أبي سلمى في قصيدته المعلقة الشهيرة هم وسط يرضى الأنام بحكمهم هم وسط يرضى الأنام بحكمهم أي خيار العدول فقال بعض المفسرين أي عدول وقال بعض المفسرين الوسط هم الذين يتوسطون بين الغلات والجفاء وهو المتوسط بين الطرفين ويرد النحوي الزجاج وغيره يقول خطأ تركيب كلمة وسط خطأ بل معنى المتوسط بين الطرفين يسمى وسط جلست وسط الحلقة وجلست وسط الرجلين ومشيت وسط الجملين ولا يقال وسط الجملين ولا وسط الحلقة ولا وسط الرجلين أما سيد قطف الظلال فيرى أن المعنى الأخير هو الصحيح ويأتي بكلام بديع جميل أحببت هذا الكلام وربما يعجبكم يقول نحن وسط يعني الأمة الإسلامية وسط وسط في الزمان والمكان فنحن وسط في الكرة الأرضية هذا معنى ما سبق إليه يقول حتى الله لم يجعلنا في القطبين ولا في الأسكى ولا بعيدين ولا في حدود سيبيريا جعلنا وسط حتى يقولنا أهل أبل الذين صعدوا بها إلى القمر وجدوا أن مكه وسط الدنيا وهذا الموافق للتفسير ام القرى يعني الوسط فالعالم كله في نواحيها وهي وسط بين الدنيا إذا فنحن وسط في المكان قال ووسط في الزمان فما جئنا في أول الناس نحن ما أتينا مع نوح عليه السلام وما تأخرنا لنأتي في آخر الدنيا لا وسط أخذنا تجارب الأولين ثم مضينا وبنينا للاخرين فسبحان من اختار هذه الأمة قالوا وسط في المعتقد فلم نأتي نؤله كل شيء كالمانويه والثنوية وغيرهم يؤلهون كل شيء والعياذ بالله النور الظلمة الليل النهار ولذلك يرد الله عليهم في القرآن فيقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بل قال بعض العلماء ردت أول سورة الفرقان على سبع طوائف أولها فقط تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض على المانوية. ولم يتخذ ولدا على اليهود ولم يكن له شريك في الملك على كفار مكة ولم ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء ردا على فقد فقدره تقدير ردا على نفاث القدر واتخذوا من دون الله الها عوده على المشركين والطوائف الصابئه واتخذ من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا إذا فوسط قال ووسط في الأخلاق فلسنا بالذين يجعل الأخلاق هو الحل العالمي الآن الماسونية تجعل الوسط العالمي القدر المشترك بين الأمم الاخلاق حتى تجدهم الآن العلمانية والماسونية يقولون يعني ينددون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتون الى الرجل ولو لم يكن في قلبه من الايمان مثقال ذره قالوا ما احسن خلقه ولا يجرح المشاعر يعني ما أمر بالمعروف ولا عن المنكر قالوا وهادي واسلوبه طيب يدخل البيت ويسمع الاغنيه فلا يزعج اهله ولا اخوانه واخوانه يصلي بعضهم ويترك بعضهم والحمد لله مسالم الجميع ويحب المجتمع لأن يقول سفيان الثوري إذا رأيت الرجل أجمع عليه جيرانه فاعرف انه رجل سوء إذا سكت عن الجيران جميعا وقالوا طيب فأرف أنه ما يتكلم حتى قال لسفيان نراك كثير الأعداء قال كلمة الحق لم تترك لي صديقا كلمة الحق لم تترك لي صديقا هذا سفيان دائما في كلمة حق يدخل على أبي جعفر وينزل السوق يقول عنه الذهبي كان سفيان الثوري إذا لم يأمر بالمعروف فلم ينهى عن المنكر بال الدم هذا ثابت عنه في السيرة وقال كان يغمى عليه وكان يقول ينتفض في الليل فيقال مالك قال مررت اليوم بشيء فما نهيت عنه فاصابني منه شيء فلله دره ما فلذلك الاماته إماتة الأمر بالمعروف أنها المنكر بحجة الأخلاق فيجعلونها سلما عالمين ونحن نقول لا الخلق في حدود وما ضلت لا إله إلا الله ووسط في الفن والأدب كما يقول سيد قطب في الفن والأدب فلسنا بالأمة الجافيه التي تقول ما يصلح الأدب لا شعر ولا جمال في الكون ولا تفكر ولا شيء لا الله عز وجل يقول وأنبتنا حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لك أن تتدبر الزهرة والوردة والياسمين والروضة الفيحاء والبستان الغناء لكن في حدود الجمال المباح ولسنا بالجفاء الذين يغلق نفسه عن أدب يلقي قصيدة في كل حرام حرام لا تلقي قصيدة يشارك في امسيه قال لا حرام الصحابة ما شارك ينشد نشيدا بديعا في حدود المباح فيقول حرام لا خطأ نحن امه نتوسط فيأتيك رجل آخر فيقول لا الإسلام مباح الأغنية مباحة والموسيقى الإسلامية والأغنية الإسلامية والجلسة الحمراء الإسلامية حتى قرأت كتابا اسمه الفن والجمال لأحد المفكرين من السودان أخطأ فيه خطا بينا وأسأي واضحه واضحة وفعل مثل ما فعل ابن عربي في كتبه مثل الفصوص والفتحات المكية خطا حتى يقول من يمنع هذا ويقول لك حتى لك أن تنظر في الوجوه الجميلة فهي من التدبع وهذا مثل كلام ابن عربي نعوذ بالله من الخذلان يقول احدهم حد الزنادق كان ينظر إلى فتاة جميلة قالوا اتك الله قال اتفكر في خلق الله حسيبه الله ما وجد إلا هذا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء اباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون لم يأمر سبحانه وتعالى بهذا إذن فالوسط أن تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون ونحن وسط أهل الإسلام قبل أهل السنة بين اليهود والنصارى اليهود علقوا أنبياءهم بالمشانك والنصارى ألّه أنبياءهم قالوا عيسى بن مريم هو الله أو ثالث ثلاثه واليهود ذبحوا في يوم واحد أكثر من أربعمة نبي لأن الله كان يبعث لهم أنبياء كثر في وقت واحد كما يقول بعض المفسرين فتوسطنا نحن فقدرنا الأنبياء وجعلنا رسولنا عليه الصلاة والسلام عبد الرسول وقال في الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله ولا نجفو فيه عليه الصلاة والسلام كما جف بعض الناس وقالوا هو رجل كسائر الرجال مثل ما يفعل العقاد في عبدالية محمد صلى الله عليه وسلم أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في العسكرية في آخر الكتاب وقال هو يتفوق على نابليون حسيبك الله تقارن محمد أصف البشر صلى الله عليه وسلم رسول الله وأكرم الناس وأصف الناس وأصدق الناس وأبر الناس بمجرم كلب فرنسي ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أنظام من العصر؟ يقارن الرسول صلى الله عليه وسلم بهتلر ويقولون هو في استطلاع المعارك أقوى من هتلر وهذا خطأ يريدون يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم لكن على حساب ذمه. فهو بشر يوحى إليه الله الذي يوحى, يوحي إليه والنجم إذا هوى ما غل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فوقع في الأمة غلو فيه عليه الصلاة والسلام طائفة رفعته حتى كانوا يستسقون به وهو في قبره ويطلبون منه عند القبر المغفرة يقول اغفر لنا يا رسول الله حتى يقول برع شعر اليمن يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما فأقني عفرتي يا سيدي فاكتساب الذنب في خمسين عاما يقول اغفر لي ذنبي والبصير يقول يا سيد الخلق مالي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم وهو شرك ويقول ابن عربي لما وصل القبر في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عنكم وهي رائدتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي قال المخزبلون الكذابون المخرصون قالوا فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر فسلم على ابن عربي يقول هذا مثل من مثل النبهاني المسرف على نفسه الذي يتعدى على ابن تيمية في كتبه والله يتولى السرائر أيها الكرام وأهل الإسلام وسط في العلم بين اليهود والعبادة بين اليهود والنصارى اليهود أهل علم سلت مهملات لكن لا يعملون فغضب الله عليهم والنصارى أهل عمل بلا علم فضلوا قال الله في اليهود فبما نفذه ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعهم وقال عنهم بل غضب الله عليهم وقال عنهم وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت ايدهم وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم اليهود والظالون هم النصارى الظالون عبد الله بلا بلا علم ورهبانية ابتدعوها يقول ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيم سوف يقع في هذه الأمة كما وقع في اليهود والنصارى طائفة تتعلم وتعلم ولا تعمل لترى تجد بعض الناس يعلم كثيرا ولا يعمل أبدا عنده قد يكون عندهم شهادة عالية ولكن لا يعمل بعلمه وتجد من الجهلة من يعبد الله لكن بدعي على غير بصيرة من الله عز وجل أيها الإخوة الكرام العنصر الرابع أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجعة ووسط بين الرافضه والنواصف ووسط بين القدرية والجبرية ووسط بين المجسمة والمعطلة ووسط بين أهل الراي البحث وأهل الظاهر الصرف ووسط بين أهل الشهوات البهيمية وأهل التصوف ووسط بين المفوضة والمؤولة ووسط بين الجفات والغلاه، ووسط في الأخلاق ووسط في العبادة ووسط في الجرح والتعذير. لكن قبل أن أبدأ لا بد أن أشرح بعض الجمل والكلمات ما معنى الخوارج؟ من هم الخوارج؟ الخوارج طائفة خرجت أول ما نبتت نابتتها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأولهم وإمامهم وشيخهم ذو الحويصرة الذي قال عنه العلماء هو الذي بال في المسجد من حسناته أنه بال في مسجده عليه الصلاة والسلام وبعض أهل السير يقولون هو الذي صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ثم بال في المسجد وقصته معروفة وهو الذي قال كما في الصحيح لما قسم الرسول عليه الصلاه والسلام الغنائم قال اعدل يا محمد لا اله الا الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح خبت وخسرت من يعدل إذا لم اعدل وفي لفظ مضبوط صحيح خبت وخسرت إذا لم اعدل يعني يقول إذا لم اعدل هلكت وعلى الرواية الأولى خبت أنت وخسرت اذا لم اعدل فمن يعدل من يعدل من حكام الأرض ومن زعماء الأرض ومن قضاة الأرض ومن علماء الأرض إذا لم يعدل اشرف أهل الأرض عليه الصلاة والسلام فقال عمر يا رسول الله ائذل لي أقتل هذا كان سيف عمر جاهز لو أذن له صلى الله عليه وسلم قتل ثلث الناس. قال صلى الله عليه وسلم يا عمر يخرج من ضئض هذا قوم تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وفي رواية مسلم لين أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد وبالفعل أدركهم أبو الحسن علي رضي الله عنه فقتل منهم أربعة آلاف وكسر في النهروان هم الخوارج خرجوا على علي على إمام العدل الحق رضي الله عنه أرضاه وقالوا بمسائل خالفوا بها أهل السنة منها لا يأخذون من السنة إلا ما وافق ظاهر القرآن يعني أكثر السنة يعطلونها يرون الخوارج يرون أن الحاكم إذا ارتكب الكبيرة يخرج عليه ولا طاعة له وهذا خلاف اهل السنة فإن اهل السنة يرون الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم ولو ارتكبوا الكبائر ما لم يقفروا بالله لحديث مسلم لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان الخوارج يرون أن صاحب الكبيرة كافر ومخلد في النار السارق عندهم كافر والخليل هذا له كتابه لازال حي وكتابه ينص على ثلاث مسائل هو من الأباضية ينفي رؤية الله في الآخرة ويرى أن القرآن مخلوق ويرى أن صاحب الكبيرة كافر وكتابه موجود ومشكوح هذا الخوارج هذه نبذه عنهم ولا أريد الاطاله لكن آتي بعدها لأذكر كيف توسط أهل السنة بين الطوائف المرجع منهم هم على قسمين. المرجع قوم يرون أن الإيمان قول واعتقاد بلا عمل تقول لا إله الله وتعتقدها خلاص أنت مؤمن سواء صليت أو لم تصلي ذكيت أو لم تذكر صمت أو لم تصم أنت وأبو بكر سواء في الإيمان فيقول ما دام حصل أصل الإيمان وآمنت بالله عز وجل ووصل الإيمان إلى قلبك فيكفي ولهم أدلة لكن ما فهموها هذا المرجع ومنهم طائف اخرى يقول أرجعوا وهم الذين أرجعوا علي وعثمان وقالوا لا نحكم بكفرهم ولا بإيمانهم ونكر خاتمتهم نكِل من الله علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان يقول ما ندري هم في الجنة ولا في النار ومن وراءهم قالوا ما ندري نكِل علمهم من الله ونحن نقول لا والله بل هم والله الذي لا إله إلا هو من أهل الجنة ومن عشرة المبشرين بالجنة ومن أولياء الله ومن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض القدرية يقولون لا قدر يقولون كل شيء يقع في الكون لا يعرفه الله إلا بعد أن يقع وهم على طائفتين يقول لا قدر ما سبق شيء الآن ياتي بركان قالوا ما علم الله بالبركان إلا بعد ما وقع ولا قدر والامر أنف ومنهم من ينفى العلم قالوا فمن نفى العلم كفر قال ابن تيميه من نفى العلم علم الله السابق منهم كفر وأما من نفى التقدير فيبدع بهذا لانه منهم من يقول لا يعلم الله حتى يقع وهذا كافر من يقول هذا كافر ومنهم من يقول يعلم الله عز وجل لكنه ما كتب سبحانه إنما يعلم أن سوف يقع البركان في المكان الفلاني أو الزلزال لكن ما كتب ما قدر إنما علم سبحانه وتعالى علم لكن ما أخبر الناس هذا مسألة والجبرية يقولون العبد مجبور على المعصية ولذلك الجبرية يجعلون موسى عليه السلام يجعلون آدم جبريا ويجعلون موسى قدريا لما تواجه وتلتقى موسى في الحديث الصحيح بل هو في البخاري مسلم قال عليه الصلاة والسلام تحاج آدم وموسى وفي اللفظ احتج آدم وموسى اسمع إلى المناظره ابن الجوزي يحتار يقول ما ندري اين يلتقوا وابن حجر ذكر سبعة أكواله وثمانين منهم من يقول في القبر ومن يقول في البرزخ ومنهم يقول في السماء والذي يظهر انهم التقوا في السماء فالتقى الابن مع الوالد مع الشيخ مع آدم عليه السلام وموسى كان جريء حتى يتعجب اهل العلم من جرأته كان يتكلم بجرأة اعطاه الله المكالمة التي ما أعطاه أحد من الناس ما كلم الله أحد من الناس إلا موسى فلما كلمه وبلغ منزلة التكليم قال ربي أرني أنظر إليك يقول ما دام كلمتني أريد أراك قال لن تراني وكان جريئا حتى يقول تكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون لما راى فضائل الامه قال يا ربي بعثت غلاما بعدي جعلت امته افضل من امتي الى غير ما قيل من في ذلك وهو الذي تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاه وقال عدي الى ربك فان امتك لا تستطع ذلك فعاود ربه وحاور حتى خفف الله عن الامه فجزاه الله عنا خير الجزاء فانه قد احسن كل الاحسان معنا وتلطف مع رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى خفف الله عنا واسمحوني بهذا الاستطراد قال فلما التقوا قال موسى يبدا بالكلام لقي ادم الشيخ وبينهم مئات السنوات بل الاف قال ادم انت ادم قال نعم قال انت ابونا قال نعم قال انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه قال نعم قال خيبتنا واخرجتنا من الجنه يقول ليه ما تركتنا في الجنة نزلتنا في الأرض نعصي ونتضارب ونتقاتل ونتحارب ونسبك الدماء ثم نحاسب وبعضنا يدخل الجنة وبعضنا يدخل النار لماذا ما بقيت في الجنة لماذا نزلت قال آدم عليه السلام أنت موسى قال نعم قال موسى بن عمران لأن موسى يختلف كثير من موسى فهو يريد يميزه قال نعم قال الذي بعثك الله في بني إسرائيل وكتب لك التوراة بيده سبحانه وتعالى ولا نشير كتب لك التوراة بيده قال نعم قال بكم وجدت في التوراة كتب الله علي المعصيه معصيتك تكل قال بأربعين سنة يعني وجدها كتب الله على آدم قبل أن يخلقه بأربعين عاما أن يأكل من الشجره قال أفتلومني في شيء كتبه الله علي الآن يتدخل الرسول عليه الصلاة والسلام انتأت المحاور. قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى, فحج آدم موسى يعني غلبه. والجبرية يقولون فحج آدم موسى فحج ينصبون آدم يعني مفعول به يعني مغلوب هو مثل على قراءه وإذا ابتنى إبراهيم ربه وهذا خطأ بل حج آدم موسى اي غلبه عليهم السلام جميعا المجسمة والمعطلة المجسمه أعوذ بالله قوم منهم مقاتل ابن سليمان وصف الله كوصف المخلوق تماما قالوا مثل الإنسان يقول ينزل كنزولنا وله يد كأيدينا وأسمع كأسماعنا وابصار كأبصارنا والمعطله قوم قالوا لا سمع ولا بصر ولا صفات ولا أسماء فجردوا الله من أسمائه وصفاته. أهل الرأي البحث قوم أخذوا آراء الرجال وتركوا الحديث. دائما ما يفتون إلا بر بالرأي فقط. يجوز ولا يجوز. ومباح والأمر محرم وأرى أنه لا يجوز. لكن لا ايه ولا حديث. لا رواه البخاري ولا رواه داود وأهل الظاهر قوم أخذوا الحديث وجمدوا عليه ولا أخذوا القياس ولا ما فهم الناس. إلى غير ذلك لكن أقول. ما معنى توسط أهل السنة بين الخوارج والمرجع في مسألة الإيمان؟ الخوارج قالوا من فعل كبيرة فقد كفر شارب الخمر كافر السارك كافر مخلد في النار قابلهم المرجع قالوا لا لا يكفر ولا ينقص إيمانه الحمد لله لا زال مؤمن ماذا يشهد الله له الله فلو شرب الخمر ما زال مؤمن كامل الإيمان ذاك يقولون كافر وهؤلاء يقولون كامل الإيمان قال أهل السنة خطأ الخوارج خطأ والمرجئه خطأ ونقول لا مرتكب الكبيرة فاسق ناقص الإيمان رد على المرجئه وليس بكافر رد على الخوارج فهو ناقص الإيمان فاسق ولا نكفره بارتكابه الذنب ما لم يستحله وهو تحوة رحمة الله لكن نخشى عليه العقوبه ونخشى أن يأخذه الله وهو فاسق بكبيرته هذه في هذا الباب وصدر ووسط بين الرافضه والنواصف الرافضه أتوا إلى علي فبلغوا به حد الغلو بل بعضهم يرى الوهيه علي رضي الله عنه وارضاه ويقدسون أهل البيت حتى يقدمونهم كثيرا على الرسول عليه الصلاة والسلام ويسبون على حساب أهل البيت الصحابة ويلعنون الشيخين رضي الله عنهما ويفترون ويرمون بالفاحشة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبراها الله وقابلهم الناصبه النواصب فيسبون اهل البيت ويرون ان علي متهم فتوسط اهل السنه وقال اهل البيت منا وهم احبابنا ونحبهم في حب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحبهم ايمان قل لا اسالكم عليه اجرا إلا المودة في قرب قرابته عليه الصلاة والسلام أشرف القرابة كان الشافعي يقول إن كان رفضا حب, حب آل محمد إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أن يرافض إن كان هذا رفض فليشهد إن كان حبهم فإذا حبهم عقيدة ولكن لا نسبهم نحبهم ولكن لا نغلو فيهم فنوصلهم الدرجة التي ما وصلوا إليها ونرد على النواصب ونقول أخطأتم وعلى الروافض أخطأتم وننزلهم منزلتهم اللائقة بهم وننزل عليا في الدرجة الرابعة بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم فإذا سمعت النواصب فمعناهم طائفة من هم من المسلمين لكنهم ابتدعوا كانوا يسبون أهل البيت وسموا نواصبا لأنهم ينصبون لأهل البيت العداء يقول المتنبي يمدح أحد العلوين يقول إذا علوي لم يكن مثل طاهر فما كان إلا حجة للنواصب وأما المجسمه والمعطلة فالمجسمه كما قلت وصف الله كالمخلوق تماما جل الله سبحانه وتعالى بل كانوا يشيرون بأيديهم ويقولون هو كأحد منا. والمعطلة كالجهمية وغيرهم نفو الصفات الله صفات الله وأسماء الله تماما فتوسط أهل السنة وقالوا نثبت لله ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات وأثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام وننفي عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه رسوله عنه صلى الله عليه وسلم ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فتوسطوا في ذلك والأسماء والصفات توقيفية والطوائف فيها ثلاث منهم من نفاها مطلقا وهم المعطلة نفى الأسماء والصفات قالوا لا أسماء ولا صفات تقول العليم ما معنى عليم قالوا بلا علم وليس له علم ولا نطلق عليه عليم ولا قادر ولا حكيم ولا سميع ولا بصير المعتزله قالوا نثبت الأسماء وننكر الصفات عليم بلا علم وسميع بلا سمع وحليم بلا حل وكريم بلا كرم والاشاعره أثبتوا سبع صفات مع الأسماء وأنكروا بقية أو اولوا بقية الصفات وهذا خطأ وأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل أهل السنة وسط بين أهل الرأي البحث وأهل الظاهر الصف الآن موجود في, في الواقع مدرسة متوسطه ومدرستان متطرفتان مدرسة في الفقه في الفرعيات ترى أنه يق... لا بد أن يقلد أهل المذاهب ويأخذون المتون فيحفظون حفظا ويحكمون في الناس ولو خالفت الأدلة. حتى إذا رددت على حد قال لا موجود في الكتاب هذا. تقول الحديث في البخاري قال لا الشيخ اعلم بهذا. أبو حنيفه اعلم الإمام أحمد اعلم تقول الدليل قال ما ندري إنما موجود في المتن هذا. فيحكم ما رأى الناس ولو صح الحديث بخلاف ذلك وهذا خطأ وقابلتهم مدرسة متطرفة ذكرها ابن تيميه ذكر الثلاث المدارس في اول كتاب الاستقامة مدرسة الرأي ومدرسة الظاهر وذكر أن هذا الحديث وسط فقابلهم هذا الظاهر قالوا لا الإمام أحمد من أحمد هذا رجل ونحن رجال يأخذ الحديث لا يدري هل هو صحيح أو ضعيف أو ناسخ أو منسوخ فيعمل يعمل به ويأخذ كتب الحديث ويجتهد ويطوي عمره 16 سنة و15 سنة يطوي رجله تحته ويقول والذي تطمئن إليه نفسي وأرى أن الإمام مالك أخطأ في هذه المسألة وأرى أن الشافعي لم يهتدن الصواب في هذه الجزئية فنقول رويدك أقل عليهم لا أبل أبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا أو قول جرير وابن اللبون إذا ما شد في قرن لم يستطع صولة البزر القناعيسي وتوسط أهل الحديث فقالوا لا هم أهل السنة ناخذ الدليل ونستفيد من افهام وافكار الأئمة الكبار لأنهم أفهم منا وأحسن عقلا وأحسن إدراكا وأحسن وعيا فناخذ فهمهم ونترضى عليهم ولا نجعلهم معصومين لا المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام هذا هو الصحيح وتوسط أهل السنة بين أهل الشهوات البهيمية وأهل التصوف والعالم الآن حتى العالم الإسلامي ثلاثة أقسام أهل اعتدال في حياتهم المعيشية واهل عبادة شهوانية بهيمية وأهل تصوف مذمون أما للشهوات البهيمية فرجل ما يعبد إلا بطنه وفرجه حياته كأس وبلوت ومجلة خليعة وأغنية ماجنة وسهرة حمراء وعربدة وسفر إلى غير ما لا يرضي الله عز وجل وانهيار في الخلق فهذه حياته أكل وشرب ولهو وما عنده من الإسلام شيء بل هو كما يقول بعض العلماء كجفات الأعراب ما يفهم من الدين إلا يفهم مجمل العقيدة ويفهم لا إله إلا الله ويتكلم بمجمل لكن لو سألته في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام أو في بدر أو في أحد أو في سيرة الخلفاء الراشدين أو في تفسير آية لا يعرف منها شيء أبدا حياته فقط حياته ظاهره اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها والذين كفروا يأكلون ويتمتعون ويتمت... ويأكلون كما يأكل الانعام والنار مثوى لهم ذرهم يأكل ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير وإذا رايتم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يتعب جسمه لجسمه ويتعب بطنه لبطنه ويتعب شهواته لشهواته والله إن أحدهم يهتم بقضية سيارته ووظيفته ومنصبه أكثر من اهتمامه بالإسلام بل الإسلام ثانوي في آخر القائمة قضية التحمس للدين في آخر القائمة لا يعي لها بالا ولا يعد لها حسبانا أبدا يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران. اقبل على الروح واستكمل فضائلها فانت بالروح لا بالجسم إنسان وقابلهم طائفه تطرفوا طائفه التصوف فقتلوا النفس ما ينامون كما ينام الناس سهر ولا ياكلون الطيبات حتى ذكر ابن الجوزي عجائب ومن يطالح يعلم الدين الغزالي يجد عجائب يقول احدهم يقول والله الذي لا اله الا هو ما اكلت الرطب اربعين سنه يمتدح وهل الرطب حرام من حرم البلح هل في كتاب الله عز وجل تحريم للرطب او للحم او للارز او للكبسات والمفطحات لا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذا ليس وارد لكن هذا التصوف قتل النفس ويرى الغزالي وأمثاله ان هذا هو المسلك الطيب فيقتل النفس قال فلان ما, ما صلى الفجر أربعين سنه الا بوضوع العشاء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اني انام واصلي وانام وعصوم وأفتر قال وفلان الحمد لله ما تزوج في حياته قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني جاء تلميذ إلى الإمام أحمد ممن أثرت عليه مدرسة التصوف فقال لأحمد هل, هل الزواج أفضل أو تركه قال الإمام أحمد الزواج أفضل قال إبراهيم بن أهل أدهم ما تزوج قال الإمام أحمد أوه وقعنا في بنيات الطريق يقول الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فسنته عليه الصلاة والسلام هي المتبعه يقول الخطابي في كتاب العجلة أحد المتصوف أخذ لاصقه على عينه يعني شطرطون لسقة هذه فوضع على عينه اليسرى قال له الناس مالك؟ قال إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينين الله عز وجل يقول ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين هذا موجود عند الخطابي أبو سليمان قال ألم نجعل عينين فيمتن الله عليه بنعمه العينين وهو يحجب النعمه ويقول اسرافا ان ننظر بعينين واتوا بها بعجائب فتوسط اهل السنه وقالوا نتوسط في النعم فناكل الطيب ونلبس الطيبة ونتجمل بجمال الله بدون إسراف ولا مخيله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لكن نشكر بها الله بلا إسراف ولا مخيله ولا كبر ولا رياء ويرى أهل السنة أن ننام ونقوم لا يقام الليل كله ونص كثير من العلماء بفتوى هذا ولا يصام الدهر كله وهو الصحيح ولا يترك الزواج وهو الصحيح بل الأفضل الزواج بل بعض العلماء يجيبه إذا وجد موجب هذا هذا في هذا الباب أهل السنة وسط بين أهل الشهوات البهيمية واهل التصوف فهم الذين هداهم الله سواء السبيل وأهل السنة وسط بين المفوضه الذين فوضوا الأسماء والصفات وقالوا لا نقول فيها شيئا ولم يثبتوها ولا ينفوها وبين المؤولة كالأشاعر وغيرهم الذين أولوا صفات الله يقول يضحك ربنا يقول عليه الصلاة والسلام قال الأشاعر معناه يرحم الضحك الرحمة والثواب وهذا خطأ وليس بصحيح بل له ضحك يليق بجلاله سبحانه وتعالى فالقول في الصفات كالقول في الذات ونرد عليهم لأنهم يثبتون سبع صفات منها العلم فنقول لماذا أثبتتم العلم؟ قالوا نثبته فله علم يريق بجلاله قلنا وللمخلوق علم؟ أما تخافون أن إذا اثبتم العلم لله لشابه علم المخلوق؟ قالوا لا لله علم يريق بجلاله وللمخلوق علم يريق بجلاله فنقول لهم أيضا قولوا فيما نفيتم مثلما أثبتتم ولله ضحك يليق بجلاله وللمخلوق ضحك يليق بالمخلوق ليس للمخلوق جلال مع الله الجلال لله سبحانه وتعالى ووسط بين الجفاة والغلاف في حبه عليه الصلاة والسلام ومر شيء من هذا قوم جفوا عن حبه صلى الله عليه وسلم حتى يذكر في المجالس عندهم كأنك ذكرت عالم من علماء عند الحسنات أو ذكرت مسلح من المصلحين أو رجل من عامة الناس وبعضهم لا يصلي ولا يسلم عليه صلى الله عليه وسلم رغم أنف من لم يصلي ولم يسلم عليه صلى الله عليه وسلم بل وجد من بعض العلمانين أنه إذا تكلم في إصلاحه صلى الله عليه وسلم يدرجه في ضمن قائم الزعماء فيقول ومن اصلاحاته عليه الصلاة والسلام أنه حرر الأمة وجاهد وقاتل في سبيل الله وأنه علم الناس وكذلك جاء بعده أبو بكر وجاء بعده صلاح الدين وجاء بعده فلان ابن فلان وكلهم مصلح فنقول اخطات الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كهؤلاء هو المصلح الأول وهو صلى الله عليه وسلم المعصوم وهو الرسول البشرية وهؤلاء تلاميذ الله ولا يقارنن النبيه وبعضهم غلا في حب صلى الله عليه وسلم حتى وصلهم التبة اللهوية فاستسقى بقبره وسأل منه المغفرة بعد موته وغال فيه غلوا كما ذكرت بعض الابيات المتصوفة فيما مر والأخلاق فيها وصل البرص إذا كثر البياض إذا كثر أصبح برص قد جعل الله لكل شيء قدرا التواضع إذا زاد عن حد صار ظله والعزة إذا ارتفعت صارت كبرة والكرم إذا زاد أصبح إسرافا وإذا قل سار بخلا فالوسط الوسط فالاخلاق وهذه يلهم العبد وهي المسألة التي يقول فيها ابن تيميه الهداية إلى الصراط المستقيم التي يسأل العبد ربه دائما في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم فإن درجات الهداية دقيقة وكثيرة لا يعلمها إلا الله ولا يصل إلى الدرجة العالية إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيعلم هذا إذن التوسط في الأخلاق هو المحمود قلت لكم ان من, القاسم المشترك من أسس الماسونيه يجعلون الخلق قاسم مشترك الحب الإنساني فيقولون ما دام حسن الخلق يعني لا تزعج أحد حتى إذا كان الخواج الأمريكي معك ليس, ليس لك أن تزعج إذا رأيته يخالف في بعض الأمور لا من حسن الخلق أن تتعدم معه وأن تتلاطف وأن تذل له لأن الخلق الإنساني لا بد أن يكون مشترك بين الناس حتى يقول العزة هذه من ان أتيت بها لا يكون في جرح شعور ما عندنا تجرح شعور أحد والله عز وجل يقول حتى يُعطوا الجزية عيدا وهم صغيرون والله يقول عنهم يقول سبحانه وتعالى عن المؤمنين أذلة على المؤمن اعزه على الكافرين فلا تقل لا تبقى الحقائق يبقى المسلم عزيزا بإسلامه والكافر ذليلا بكفره ويبقى حسن المعاملة الدين المعاملة وقول للناس حسن قال بعض المفسرين قيلت في سائر الناس أن تقول لهم حسنا تصرفا حسن أما الذلة والاستخذاء فهذا محرم ووسط في العبادة أهل السنة وسط في العبادة فلا يكسلون ولا يجفون ولا يتركون النوافل ولا يقصرون في أداء حقوق الله عز وجل بل يتزودون بالنوافل ويعلمون أن أقرب الناس إلى الله أكثرهم نافلة كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يزال العبد يتقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بل حديث قدسي هذا من كلامه سبحانه وتعالى بل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث وعند مسلم عن ربيعة بن مالك قال أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال أو غير ذلك قال هو ذاك قال فعني على نفسك بكثرة السجود وعند مسلم عن ثوبان فإنك لن تسجد لله يسجد إلا رفعك بها درجه إذا رايت الإنسان لا نافله له فعلم أنه لمرض فيه بل بعضهم يترك العشر النوافل التي كان يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم وهي السنن الراتبه قال كثير من العلماء من تركها فهو رجل سوء رجل سوء العشر النوافل ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه العشر التي حافظ عليها صلى الله عليه وسلم والوتر ومثل ركعة الضحى ومثل سيام ثلاثة أيام كل شهر هذا هو الوسط وأما قوم فزادوا على أنفسهم سردوا الأيام كلها صياما وقاموا الليل كله وختموا القرآن في يوم فانقطعوا وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء ودل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام القصد القصد تبلغ وإن المنبت هذا يرويه البزار وفي سندي بن المنكدر فيه نظر إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا ارضا قطع والدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأهل السنة وسط في الجرح والتعديل يعني في الكلام في الرجال والكلام في الهيئات فهم يحكمون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لأن بعض الناس يحكم هواه في حب الناس يسأل عن عالم ولو كان فيه ضلال فتجده لحبه أو لأنه اسدى له معروفا يمجده وينسى خطاه وبدعته ويرفعه إلى أعلى عليين ويذكر له عالم آخر أفضل من ذاك لكن ربما مواقف شخصية أو هوى في نفسه أو حسد أو غيره أو دغل فيحط من قدره ويشنع عليه وينسف حسناته وهذا خطأ يذكر الذهبي في ترجمة رتاده بن دعام السدوسي كان في بدعه لكنه حافظ من حفاظ الحديث وعالم جليل قال ولا يتهدر حسنات الرجل وذكاؤه إذا ظهر منه الصلاح وحب الخير أو كما قال هذا ولا ننسى بدعته ونسأل الله العافيه يسال ابن عن الغذال فيعطي حسنات وسيئاته يسأل أن حياء علوم الدين فيعطي حسنات وسيئاته ولا يجري منكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فلا يحكم أهل السنة الأهواء ولا الحسد ولا الغيرة لأن كلام الأقران يقولون يطوى ولا يروى ولا يقبل في بعضهم إلا إذا ذكر السبب وعرفت الملابسات الإمام مالك على جلالته ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة على جلالته يقول أهل العلم لا نقبل كلام الامام مالك في بن إسحاق ولا كلام من إسحاق في الإمام مالك الإمام مالك يقول عن محمد بن إسحاق دجال الحرة وابن إسحاق يقول أنا بيطار كتبه خرجت كتب مالك من يدي فيقول هنا طحمك الله يا ابن إسحاق أنت ماجور ومشكور ولا نقبل كلامك في مالك ولا نقبل كلام مالك فيك مثل ابن منده تكلم في أبي نعيم بل أبو نعيم يقول بالمنده ليس بحافظ قال الذهبي لا نقبل كلامه فيك ولا نقبل كلام كلامك فيه وهو حافظ صين دين وأنت حافظ صين دين لكن يعني احفظ لسانك وذكر عالما آخر تكلم فيه رجل قال لا نقبل كلامك فيه والسلام ما نقبل كلامك فيه والسلام فأهل السنة يحكمون المصلحه بل يحكمون الكتاب والسنه ويحكمون الدين بلا هوى في الجرح والتعديل أيها الاخوه الفضلاء هذه محاضرة وسطيه اهل السنه والجماعه واجتزاتها ونظرا لاني سوف اترك المجال للشيخ العالم والداعيه المعروف الشيخ عبد الله الجلالي فباسمكم جميعا وباسم اهالي المنطقة ارحب به ضيفا عزيزا على قلوبنا ومحبا نسأل الله أن ينفع به وهو معروف لدى الجميع والتعريف به كالتعريف بالعلم فأنا أدعوه للتقدم ليعطينا مما أعطاه الله زاده الله توفيقا ورشدا وحياه الله وبياه ومرحبا به فليواصل معنا إلى الأذان ومن الأذان إلى الاقامه وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا